Allahumma salli wa sallim 'ala ash تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد من أعلى بالإمكان هذا الإنسان ليتشرَّف بوجوده الزَّغْلان واتتشرَّأ سرَّ جوف الأجوان فما من ربه قلبه منيب إلا من سواء على هذا العيب يا لكالب صروره من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما تدر أنه رفعة في شؤونه وكمان سبحان الذي أمرز من حضرة الإمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويآل في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البتون من الى بشرتنا ايته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 121. وتلقىها بقلب سليم 122. فقد هدي إلى